ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة